بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك تفللك ف اللهم All right. بل وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَنَعَنَذْ وَأَرَادَ تَدْلَلَهُمْ جَلَلًا ج الذ الب لتؤمنوا والذلي تكلوبه و عن الز وأت أمسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا أن, إن أراد بكم ضررا أو أراد بكم نبوا طلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وضلنتم وَمَنْ غُرَّ وَمَن لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ أَعْرَضَ ذَنَالَ ओ <laughs> दिल جيد <تصفيق> ثقات كما توليتم من قبل وعذبكم عذاباً أليماً ولا نعذب له وذابا أبيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ شجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأذل ذكiness عليهم وأذل كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكما وعدكم جالَ لَنَا ثَمَّ ذِي وَكَفَّ فَأَنْذِرْ وَهُوَ أَغْرَى لَمْ لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل فَبِذَلِكَ الْنَّاسِ الَّذِينَ وَغُوَالَذِي كَفَّ فَأَنْبَارَهُمْ مِنْهُمْ أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصد of oh my من <تصفيق> ما إِذْ جَعَلَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابٍ أَلِيمَ إِذْ جَعَلَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ حمية جعل الذين كفوا في قلوبهم الخمية خمية الجليل يكفأ ذن الله سكينة غوله. Up, oh, we'll be well. أوله بله لا ودين الحق فيله وراه ولا دين كل جيء وكفاه بالله شهيدا محمد فاستغلظ فاستوى على سوطه يحجب الزراء ليغيظ به ملك الصار وعد الَّذِينَ